119. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى, الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 110. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا الله لَدَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللهَّه لعفُون غَفُور وََّذينَ يُظاهِونَ إِِّسَ إِثُمَّ يَعودونَ لِمَا قالوا ثمُمَّ يَعودُونَ لِمَا قالوا فَتَحْريرُ رَقَ فَتَحْرِير رَرقَبَةٍ مِ قَابِنِأَتَمَاسَّ ذَلِكُم تُعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْعملَلونَ خَبِي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتم نساء ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير فوالذين يظاهرون من نسائهم 114. ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 115. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 124. فمن لم يستطع فإقعام ستين مسكينا 125. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله, وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 126. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 121-وكبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين, وللكافرين عذاب مهين 122-إن الذين 129-كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين, وللكافرين عذاب مهيم إن الذين يحافظون كُذِّبُوا كَمَا كُذِّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أحصاه الله اللَّهُ احصى الله ونسوه والله على كل شيء شديد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصى الله ونسوه احصى الله ونسوه والله على كل شيء شديد يومَا يَبتُهُ اللهَّ جًَا فَيونَبُِّ بِمَا غَمِلُ أَحْصَهُ الله وَنَسُ أَحْصَامُ اللهَّ وَنَسُوه, ونسوه واللهَّهُ على كلُلِّ شَيْد شَنيد 114. لم تر أن الله يعلن ما في السماوات وما في الأرض 115. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 116. ولا خمسة إلا هو سادسهم 117. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم, إلا هو معهم 124. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 125. لم تر أن الله يعلن ما في السماوات وما في الأرض 126. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى لا إله و معه إله هو معهم أينما كانوا ثم ينذرهم بما عملوا يوم القيامة إن الله لكل شيء عليم 1-لم تر أن الله يعلن ما في السماوات وما في الأرض 2-ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 3-ولا خمسة إلا هو سادسهم 4-ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 5 122 عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 123-ألم تر إلى الذين نوعا للنجوى ثم يعودون 126- وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 127- حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 128- حسبهم جهنم يصلونها فبئس ألم تر إلى الذين نوعا للنجوى ثم يعودون لما نهو عنه ويتناجون, ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به في 116-لولا يعذبنا الله بما نقول 117-حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 118-ألم تر إلى الذين نوعا للنجوى ثم يعودون 124- ويتناجون, ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 125- وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 126- حسبهم جَهَنَّمُ يصلونها فبئس المصير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 فلا تناجيتم اذا تناجيتم فلا تكنوا تناجو والعدوان ومعصيه وسهول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون 124. إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين, آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 125. إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا, ليحزن الذين آمنوا, ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم 126. إنما شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 127. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا, ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله, وعلى الله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 124. فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم 125. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 فأَشفَقةُم أَادُقدّم بَي يَدين جكُم صَدَقات فإذ لَمْ تَفعلوا وَتَابَ الله عَلَيكُم فَقيِيمُ صفَلاةَ وَآتُ الزَّك فَأقمُ صمَلاةَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَأَقيعوا اللهه وَرَسُول واللهَّهُ خَبير بِماَا كَعملُون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 فأَشْفَتُم أَ تُقددّم بَيْ يَديينَ جكُم صَدَقات فَإِذ لَمْ تَفعلالوا وَتَابَ الله عَلَيكُم فَقيِيمُ صفَلاةَ وَآتُ الزَّك فَأَقم الصفَةَ وَآتُ الزَّكات وَأَقيع اللهه وَرَسُولَ واللهَّهُ خَبير بِماَا تَعملَون أَلَ تَرَرائِلَ الذيينَ تَوَّ قَلمًا غضبَ اللهَّ عليهلََّهُم ال ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فلم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فلم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله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 اتَّخَذُواْ اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اتَّخَذُواْ اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ الله شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَن تُغْنِيَ عَنْهُم وَلَا شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغني عنهم أموالهم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 111. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون 112. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الادنين ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الادنين كتب الله لاغلبن انا ورسولي كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز كتب الله لا أغلبًا إأَنا ورسلي الله لا أغلبًا أَنا وسلي إ اللهه عزيز كتاببَ الله لا أغلبًا أَنا ورسلي كتب الله لا أغلبًا أَنا ورسلي إن الله قو عزيز لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون يوا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 حسب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين يعدون يواد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 حزب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر و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 حسنًا الله هو المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم 1-سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم 2-سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم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 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا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 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا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 كتب الله عليه الجلال في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ولولا ان كتب الله عليه الجلال اعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار الله عليه الجلال اعذبهم لهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاق لا الله, الله شديد العقاب الله ورسوله ومن يشاق 121-وذلك الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 122-ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها فَ بإذن الله فَبإِذن اللهه وَل يُخْزًا الفَاسِقِين مَا قَقةُ مِلّينَةٍ أَ تََكتُمُهَا قائِنَةً على أصُولهَام أَ تََكتُمُهَا قائِمًَ علىعَ أُصُولهَا فَبإِذن الله فَبإِذْن الل وَل يُخْزِي الفاسِقين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 ولا ركاب لهم ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما آتى الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولا ركاب لهم ولكن الله يسلط ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خير ولا ركاب, ولا ركاب ولكن الله يسلط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 122-وما نهاكم, وما نهاكم عنه فانتهوا 123-واتقوا الله إن الله شديد العقاب 124-وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 125-فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل 126-كي لا يكون دولة بين وَمَا آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه 129-كي لا يكون دولة بين الأغنيائكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 120-للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون مِنَ من الله ورضوانا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 124. ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون 125. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عليهم بهم ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 117. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون 118. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا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 117- ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لَا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 119- ولئن نصروهم ليولن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادرار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون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 بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أمرهم كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ قَرِيبًا تَذُوقُونَ وَبَالَ أَمْرِهِمْ تَذُوقُونَ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ عَلَى إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اخْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ عَلَى إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أُخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اخْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي 122-قال <تصفيق> إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 123-فكان فِي أنهما في النار فِيهَا وَذَلِكَ جزاء في النار فيها وذلك جزاء الظالمين فَكَانَ الظالمين 124 انما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما انما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 سُماَّ قدَّمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 124- ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 125- لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون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 112. هو الرحمن الرحيم 113. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 114. هو الرحمن الرحيم و الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كثروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان, كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرعون اليهن بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه السبيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون إليهم بِالْمَوَدَّةِ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ بما بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أعلم بما وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء مِنَ الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما 122-وما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 123-إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم, إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إ يَسقَفكمُْ يكُ لَكم عَْد أَْ وَيبسُقُ إلَك وَيبسُق إلَكْ أيدَهُ وَلْلسِنَتَهُم بِالسون وَدّ لَْ يَقَفكم يكون ل عد أَ وَيبسق إليكم وَيبسق إليك أييدهم وَلسِنَتَهُ بس وَ لَ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 أبودورون <تصفيق> و لا تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا, أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفر لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وما تعبدون ومنا 124. وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم, بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا, أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير وَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ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 ربنا لا تجعلنا فِتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فِتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا العزيز الحكيم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 لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الحميد لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل <سؤال> بينكم وبين الذين <سؤال> عاديتم منهم موده والله <سؤال> قدير والله الغفور الرحيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله الغفور الرحيم عسى يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مَوْدًا وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَغُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين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 121-وأتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 122-يا أيها النبي إذا جاءت يُبايعنك على الا ان لا نشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك يُبايعُنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهم فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أي حبي إذا جا أك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 119. يتولوا قوما غضب الله عليهم, غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 111. يا أيها الذين آمنوا يا تولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله مَا في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون جبرمقطه عند الله ان ما لا تفعلون جبرمقطه عند الله ان ما لا تفعلون 114. تبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 115. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس 116. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم كانهم بنيان مرصوص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 أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين اذ قَالَ عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من برسول يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين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 ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن اظلم ممن الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون الله بأفواههم والله متمن نورى ولو كره الكافرون يريدون الله بأفواههم والله متمن نورى ولو كره الكافرون والذينأَرسَلَ رَسُولهُ بالِهُ دادينين الحَبْتُن يظهِرَهُعَ الددين كله بظهِرَهُعَ الددين كلهِ وَلَكَرهَا المشِكونُ والَّذينأَرسَلَ رَسُولهُ بالِهُ دادينين كله بظهِرَهُعَ الددين كلهِ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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الالم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجكم من عذاب الالم تؤمنون بالله وَتُجاهدُونَ في سَب اللهَّهِ بِأَموادِكمُم وَأَن فُسِكُم ذَلِكمُم خَيْرُ ال للَكم إُُم تعللَمون دُؤمِنونَ بِلههِ وَرسُولهِ وَتُجاهِدون وَتُجاهدُونَ في سَب لللههِ بِأَموادِكمم وَأَ فُسِكُ ذَِكمُم خَيْرُ الَّكمْ إكُُم تَعللَمون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 جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات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 جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح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 انصر الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصر لي الله قال الحواريون نحن انصر الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كونوا انصر الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصر لي الله قال الحواريون نحن انصر الله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 والَّذ بَعسَفِي الأُّينَ رَسُول مِنهُ ييتل عَلَْهٍ آياتِ يَْلوا عَلَهِم آياته, آياته وَيُزَكهٍ وَيُعَّمهُم الكتَ وَالحِكممَهَا وَإِن كانَوا مِن قَلُون فيِي بَلالٍ مُبين.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 وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كَمَثَلِ الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 121-مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 122-بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 123-قل يا أيها الذين هادوا أظن أنكم أولياء الله إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يا أيها الذين هادوا انتم انكم اولياء لله ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا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 وَلَا يتمنونهُ ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونهُ ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قُلْ إِنَّ المَوْوتَ الذي تَفِعونَ مِنْهُ فَإِهُ مُلَاقكُمْ ثَُُّ رَدّونَ إلىى عَالِمِ الْ الغَيْرِ والالشَّهَادَةِ فَيُونَبِّئُكُمْ فَيُونَبِّعُكُم بِمَا قُنتُمْ تَعمللون قُلْإِ المَوْتَ ال الذي تَفعونَ مِنْهُ فَإِهُ مُلَاقكُمْ ثَُُّ رَدّونَ إلىى عاالِم الغَيْرِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبُّكُمْ فَيُنَبّكُم بِماَا قُنتُم قُلْ إِن المَوْوتَ الذي تَفِعونَ مِنْهُ فَإِهُ مُاقكُمْ ثَُُّ رَدُّونَ إلىى عَالمِ الْ الغَيْرِ والالشَّهادَكِ فَُنَبِّعُكُم فَيُنَبّعُكُم بِمَا قُتُمْ تَعملُون ياأَُهََّنَ آمعملون انودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة أو لهوة إن فضوا إليها إن فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم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 اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ساء ما كانوا يعملون ذلكَلِكَ بِأَهُم آمنواثُمَّ كَفَرُوا فَطُ بِعَى قُلواوبِهِمْ فَهُم لاَا يَفْطَهُون ذلكَلَِ بِأََّهُم آمنوا ثمُمَّ كَفَرُوا فَطُ بِعَى قُلواوبِهِمْ فَهُم لاَا يَفطَعون ذلكَِك بِأَهُم آمنُوا ثمَُّ كَفرَروا فَطُ بِعَ قُلواوبِهِمْ فَهُم لاَا يَفطَعون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّمُوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّمُوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 سواءٌ عليهم استوفرت لهم أم لم تستوفر لهم لن يغفر الله لهم إن لا يهدي القوم الفاسقين سواءٌ عليهم استوفرت لهم أم لم تستوفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, ولكن المنافقين لا يَفْقَهُونَ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 يَقولونَ ل إرْوجن إ المدينَةِ لا يُقْرِرجََّ الْ الأعزُّ مِنْهَا الْ الأدَل وَلِلههِ العزْنَةُ وَلِرَرسُوله وَلِمُؤمننين وَلِلَّهِ العززَةُ وَِرَسُولِهِ وَلِمُؤمنِنينَ وَلاَِّمُنافِقينَ لاَا يعلمُون. يقولونَ ل إرْوجن إلى المدينَةِ لا يُخْرِجََّ الْ الأعَزُّ مِنْهَا الأدَل وَلِلهِ العززةُ وَلِرَرسُولِهِ وَِمُؤمنِنين وَللَّهِ العززَةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤمنِنينَ وَلاِمُنافقينَ لاَا يعلمون.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 لا تلهكم لا تلهكم اموالكم ولا الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل, إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 111-وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل, قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 112 يُقِنُّو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَدَرٍ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ وأكن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَ يؤخًِا الله نَفْسن إ ججهَا وَلَ يخِر الله نَفْسًا إذا ج أَجلهَا واللههُ خَبير بِنَا كَنَلُون وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَن يُؤَخِّرِ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِير بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ لق السماوات والأرضَدِ الحّ وصّكم فحسَنَ سوكم فصصكم فحسن وصّكم فحسَنَ سوكم وإليه المصير ألَق السماوات والأرضَدِ الحّ وصَّكم فحسَنَ سوكم فصصكم فَحسن وصّكم فحسَنَصوركم وإليه المصير وَلَق السمواتِ والالأَررضَ بِالحَقّ وَصوَكم فأَحْسَنَ سوك فصوصوَكمُمْ فَأَحْسًا وَصوَكمم فَأَحْسَنَ سوَكمم وَإلَهِ المصير يعلم ماَا فيِي السمواتِ والالْأَرضِ وَععلمماَا تُسرِعونَ وما تعلنون والله عظمُ بذاتِ الصّدور يعلم ما في السَّنواتِ والالأرضِ وَعلم ما تُسرِونَ وَما تُعلِنون والله ظِيمُ بذكِ الصّدور يَعلم ما في السنواتِ والأرضِ وَعلم ماَا تُسرِونَ وما تُعلنون واللههُ عظِيمُ بذاكِ الصّدور أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ مُعَذَّبُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ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 ذلك بانه كانت اتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلذلك بانه كانت اتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يوم ما يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا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 ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبئس المصير والَّذين كَفَ وَكذَّبُ بآياتن أُولائك أُولائك أأَصْحابّا رخَالدينين فيِيها خالدينين فيه وَودِكْس المسيج والذين كَفَ وَكذَّبُ بآياتن أُولائك أُولائك أأَصْحابّا رخالدينين فيها خالدينين فيه وَودِكْس المصج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 وَطيع الله وَأَقير وَسُولَ فَإِل تَوََّيتُمْ فَإِ تَوََّيتُم فَإِماَاعَ رَسُول الْبَلاغُ الْمُبين وَطيعُ الله وَأَطر وَسُولَ فَإِل تَوََّيتُمْ فَإِ تَوَّيتُم فَإِماعَ رَسُول الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا اله الا هو يا ايها الذين امنوا ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم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 انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب العزيز الحكيم عالم الغيب العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث وبعد ذلك امر بسم الله الرحمن الرحيم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 أمرى بسم الله الرحمن الرحيم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 بعد ذلك امرا فاذا دنا اغناء اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 فإذا دنا لغن اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يَكفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ويعظم له أجرا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 کر 1-أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع لهم پر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 وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسدناها فحاسدناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسدناها فحاسدناها حسابا وكاين من قريه علت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسران ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسران ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسران اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الله يا الألباب الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا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 أرسل يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا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 قد أحسن الله له رزقا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 الله ال الذي خلَلَقَ سَب سَمواتٍ وَمِنَ الأرْرض مِمثللَهُ يتَنَززَّالُ الأأَمُْ بَيْنَهُ للتعلموا للتعلمواأَ اللهَّه على كلُِ شَيء وَأََّ اللهَّه قدحاق بكّ شَيعِ الم بِسمِ اللذ الرحْمنَنُ الرحيِيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم العليم الحكيم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 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرُوسٌ فَبِعْضِهِنَّ مُعْرِضٌ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ العليم الْخَبِيرُ إن تتبا الى الله فقد صرت قلوبكما وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ضهير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 إن توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير أأَسَ رَبّهُ إَْلَقَ كُ أيُ بدِلَهُ أأَزْواج خَيْرَ مِكُْ أأَزْواجًا خَيرًا مِ كَُّ مُسلمَات مُؤمنِنَات قونتَاتِ تَائبات تائباتاتعَابدات سَائحات فَبات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 121-عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن, أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 122-يا أيها الذين 121-وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 122-يا أيها الذين آمنوا 129-وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 120-يا أيها الذين آمنوا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 يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا وح تب إ الله تب الن صوحسكم سكم أيك عنكمسيئاتكم ودخكم جات تجرم تحت الأهار ودخِكم جات تجرم تحت الأهار يوم لا يخز الله النبي والين آم مع ن ي 124- يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 125- يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عسى ربكم, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قولون ربنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عسى ربكم, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بين أيديهم قولوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وما جهنم وبئس المصير يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير عليهم وماواهم جهنم وبئس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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ لِئِنْ أَنعَمتَ عَلَيَّ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إذْ قَالَتْ رَبِّ لِئِنْ أَنعَمتَ عَلَيَّ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَنَجِّنِي مِن, فرعون وعمله ونجني من القوم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 وَضَبَ اللهَّهُ سَلَل للَّذِينَ آمنُمرَتَ فيِي العون إذ قالَا رّبِنِ لعادَكَ بَيتًا فيجََّه إذ قالَا رَبِّبِنِ لعدَكَ بَيتًا فيِيجََّ وَنَجنن منِ فِيعوونَ وَعمله وَنَجنني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 وامرؤ يا مبنى عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين